وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الأكبر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 وان امن نصيحا ترضاه وادخلي برحمتك في عبادك افضل الحين وتفقد الطير فقال ما لي لا حر الهدهد ام كان من الوان إذًا نَهْرٌ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَنَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَنَأْتِيَنَّ بِسِقْطٍ مُبِينٍ فَمَا كَتَوَيْرَبَ عِنْدِي فَقَالَ أَحطُّ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ